ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة, وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كُتِبَ عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية؟